لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنذَرْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ يَقُومُ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ, وليعلم الله مَن يَعْمَلُ بِالْحَسَنَاتِ وَمَن يَعْمَلُ بِالسَّيِّئَاتِ وَنَادِز وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُحًى وَإِدْرِيسَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ النُّبُوَّةَ وَالتَّلْكِينُ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقٌ وَشَيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ دُرُسُلَنَا وَقَصَيْنَا دُرُسَ بَيْنَ مَضْيَمٍ وَآتَيْنَا مُلْجِئٍ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ النَّاسِ نَدَىً وَرَحْمَنًا يَا رَبَّنِي يَتَجَدَّدُ هَاهُ مَا كَتَبْنَاهُ عَلَيْهِمْ إِنَّ بِثَغْرٍ أَيُضْعَانِ اللَّهَ إِنَّ بِثَغْرٍ أَيُضْعَانِ اللَّهَ فَنَرَوْهَا حَصَّ لِعَايَتِهَا فَأَسَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا اجرهم وكثير منهم فاسقون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله ليثكم شفاء من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله رسول رحيم لألا يعلم أهل الكتاب لألا يعلم أهل الكتاب ألا يقبرون على شيء من فضل الله وأن الفضل